لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إما نحن نزلنا الذكر وإما له لحافظون ولقد أرسلنا من في شيع الأولين، وما يأتهم من وصور إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين.